فقضاهن مسدع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا نصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاذ وثمود إذ جاءتكم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما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 شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون